Music في حريضه قد حضرنا مجتمع القوم من الكرامي وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي من مطالب ومرامي رب فجعل مجتمعنا غاية تحس نلقي تاني ما قال سألنا من عطايا كالجساني من عطايا كالجساني نالك كل ما تمنى عند هاتي كالخيامي وهزار الأنسي أنا وسجأ قمر الحمامي وسجأ قمر الحمامي وكرم الأرض أرواح منا بلي كخير الأنامي وبلغ المخطر عنا من صلاة وسلامي من صلاة وسلامي اشرق قلب بدر علينا واختفى بدر الثماني مثل حسنه ما رأينا في العراقيني وشاني في العراقين وشاني Da la kolon med dem ang, under det kalghiabi, og wa er al hamani, og sja gom el hamani, hvor er oh. Ja, salam.